بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّيمُ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سادقا إِ اللََّ لَ غَانِي إِ اللََّ لَغَنِيّ لِ العلَمين وََّذينَ آمَن وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِلَُ كَّ وََّ عَنْهُم سَاتِهِمْ وَلَ نَجزًاَّهُم حسَنََّ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 وذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بأعلى أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ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 فأَنْ جَينَاهُ وَأَصحابَ السَّفينَةِ وَجَعَنهَا وَجَعَنَّهَا آيَتَلِّعَلَين وَإبَرَهِي مَ إِذ قَالَ لِطَوِّْهِ عَبُذُ اللهََّا وَتَّقُون ذَلِكُمْ خَيرُلَكُمْ إِ كُنتُمْ تَنَّم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 قَالَا إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَا وَدَّتُّمْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ وآتيناه أجره فِي الدنيا وَإِنَّهُ في الآخرة لمن الصالحين ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من احد من العالمين ان انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا, إلا أن قالوا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 اهل القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجينه واهله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 إِا مَُُّكَ وَأَهكَ إَِّ مرأتَك إَِّا ممرتَكَ كتْ مِنَ الغابِرين إِ مُنزِلونَ عَ أَهْلِهذِهِ القَرِيَةِ رجزَا رجِزَم مِن السَّمائِ بِمَا كانَوا يفسقُون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولا ذكر الله اكبر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم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 إليك الكتاب فالذين آتينا هم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَئِنْ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إنما اللهم وانما انا نذير مبين اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان وذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمَنُوا بالباطل وكفروا بالله أولئك أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من من تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا ساعات فان كل نفس ذائقه الموت كل نفس كل نفس فَالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أجر الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وكَأَنَّهُمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ان الله بكل شيء عليم ان الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ما ان فاحياه فاحيا بالارض من بعد موتها ليقولوا الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإنه دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمْ وما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جاءَ لَنَا حَرَمًا آمِنَهُ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ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 فهدينهم <تصفيق> سبلنا وإن الله لمع المحسنين